يا عابد الحربي قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره روى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك ذلك العالم العامل العابد الزاهد المجاهد من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال قال املى علي عبد الله بن المبارك هذه الابيات بطرسوس وودعته للخروج وانشدها معي الى الفضيل بن عياذ ذلك الامام الجليل الذي كان يلقب بعابد الحرمين في سنه 70 و100 وفي روايه سنه 77 و100 فانشد قائلا يا عابد الحرمين يا عابد الحرمين لو أبصرتنا يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت انك بالعباده تمن من كان يخدب خده بدموعه فلحورنا بدماء لا تتخبط او كان يتعب خيله في باطل فخيول لا يوم الصبيح حديثا عابدكم ريح العبير لكم ولحن عبيرنا رهد السنابك والغبار الاخضر ولقد اتانا مما قال نبينا قول صحيح صادق لا يكلبون لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخال نار تلعبون هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بمية لا يكلبون ولا تحسب النبي 119. وأن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 110. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون به 129. فرحين بما آتاهم الله من فضله, <ترحين> الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه الا خوف عليهم ولا هم يحزنون فسبك الفضيل رحمهم ما يا عبدا الحرمين لو ابصرت نا لعلمت انك بالعباده تلعب من كان يحضب خده بدموعي فنحولنا بدماءنا تتخضب يا عبدا الحرمين لو ابصرت نا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يقضب خذه بذوعي فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيومه 111. أو كان يتعب خيله في باطل 112. فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 113. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السلامك والغبار الاضيه يا عابد الحرمين لو ابصرتنا العالم تانك بالعباده تلعبون من كان يحضب خده بدمع عين فنحورنا بدمائنا تتضرضوا يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعل انت انك بالعباده تلعبوا من كان يحضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضبوا ولقد اتانا من قال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب وان قد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي وغبار خيل اللهث في انثرئ ودخان نار تنهبوا يا عابد الحرمين له ابصرتنا لعل منت انك بالعباده تلعبون من كان يخدب خده بدموعي فمحورنا بدمائ لا تتخمم يا عبدا الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب من كان يخدب خده بدموعي فنحورنا بدماءنا تتخضبوا هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا اكذبوا هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا اكذبوا بيننا ليس الشاهد بميتنا يكذب يا عبد الحرمين لو ابصرتنا لعل امت انك بالعباده تلعبوا من كان ضاق صدره بدموعي فنحورنا بدماؤنا تتخضبوا يا عابد الحرمين لو ابصرت نا لعل امت انك بالعباده تلعبوا مَنْ كَانَ يَخضِبُ خَدَّهُ بِذُمُوعِهِ فَنَحْرُرُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُهُ فَنَحْرُرُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُهُ فَنَحْرُرُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُ فَنُحَوِّلُنَا بِدِمَائِنَا لَا تَتَخَلَّطُ بِدَمِهِ فَنُحَوِّلُنَا بِدِمَائِنَا لَا تَتَخَلَّطُ بِدَمِهِ